عطفك وفرمو المستثنى بإلا من كلام تام موجب لا لست كان في شولا او ضار كدسي كذا منصوب كتيو المفعول به منصوب لو كاتوحد شيخ اخوانين عطفي اكاو وكتونتيو التميزو والحال يستغيشتي نا اخر منصوبات عطفي اكاو فرمي والمستثنى بإلا يعني يكيكي كتلة منصوبات مستثنى مستثنى بإلا وكو حالو تميز أنا أنجوتي والمستثنى بإلا تونكا ويك مستثنى ببعداتي إلا حكمي نصبي هيا وجوبا لأغلب أحوالي لأغلب أحوالي عبرا جبا لحدك شنك بدله ين مثلا تابع بابلين ين أجر مفرغ بوشتيكي ترى بفي بفي جملة لا لأغلب أحوالها والمستثنى بإلا كيا منصوبة خش تقيديك ولا والمستثنى بإلا من كلام تام موجب لجملة من كلام يعني من جملة يا من كلام تام من موجب أدق إذا وإذا نوى أجر جملة تام يعني شيء جملة تام يعني أركاني جملة لپيش أداة استثناء بروت يا بابلين مستثنى منه مستثنى منه لكلام بيت أجر كلام تام بيت او مستثنى منه ولا جمله بيت يا المستثنى منه لا إلا الا بيت هاد الشيء تمام الكلام او هي اشياء اركان جمله لا بيش الا بروا. إلا اقدر بيش الا روشتوا اركان شو اكو فعل فاعل يا مبتدا وخبر يا هاد شيء لو كديت كنت بدي اتفصى انا بيت شيء نبات او جمله منفي نب من هين بيت استفهام جنبت استفهام جنبت يعني نفي وشبهه نفي وشبهه بويا من كلام تام موجب موجب هو يعني من فينا نحو فشربوا منه إلا قليلا فشربوا منه جمليك تامه أركان جملة رشتون فعل فاعل شريب فعلك يا واوك فاعل شريب فشريبوا منه يعني اركان الجمله ورجتو يحسن السكوت عليه تما الا قليلا قليلا مستثنايا كم ترى لا شرب وجمعك جمعك عادتي مستثناش و ابيك كم تربي لشي مستثنى ابيك كم تربى لمستثنى منه او اصلا فشرب منه الا قليلا قليلا منهم فان فقد الايجاب اجا ليتسر اواني تلك الشرطه كانت تانيه اوي تشرطه كاني مستوى الشروط به اوي كتامه اغني اركان الجمله الرشدوه ومن في نيه فان فقد الايجاب اقر جمله كام. ايجابي تانبو يعني مثبت نبو من فيبو فان فقد الايجاب ترجح البدل في المتصله ترجح او كاتا هادو كذي درست لكن راجح أويا كشيء بيت بدل بيت أجر جملة كشيء منفي يعني تام بوا برا منفي نحو ما فعلوه سك فعلوه جملة تامة أركان جمله من الفعل والفاعل هيا لكن شيء منفي ما فعلوه إلا قليل قليل قليلا قليل منهم يعني أتوعني بليت ما فعلوه إلا قليلا منهم لكن ترجح راجح هواي كم بكيت بدل يعني قليل بدلي شيء ووكي ما فعلوه إلا قليل منهم والنصب في المنقطع ما أجر متصلب يعني يعني مستثناك قليلك لجنسي مستثنى منه ما فعلوه إلا قليل منهم تماشى قليلك فعلوه ويفعله هذا يعني جنسا مجموعة لكن يا بابرين لبشر بس يعني حكاية كلا سأل أوان هاتو سياقة كلا سأل أوان أقر أوها من فيب ترجح البدل برام أقر منقطع بو. لجنسي خوينبو مستثنى منه لجنسي يا مستثنى لجنسي مستثنى منه نبو والنصب في المنقطع عند بني تميم أما لا بني تميم راجح أويا كشيا ما مادام منقطع بيت مستثنية. أما لا يبني لا لا حجازين واجب النصب نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لهم به من علم استكلامك كلامك تامة أركاني جملة روشتوى لبل يظن ظن لجنس علم نية ظن جوازة وعلم جوازة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 من علم من اكل بروزا دائما ويصلا ما لهم علم ما لهم علم من اكل دائما علم كما جرورا لا بروزا من اكل ما جرويك دو اجناء من اكل لبن ابيتا ما لهم علم جملايك مبتدا وخبر ابويا شرب ما خدت ما لهم به ما لهم علم إلا اتباع الظن لا يتبع لابن لي تميم أبوتي بل بل بل بل بل رسل أصل لفظك بل أبي ما لهم به علم نبي ما لهم به من علم إلا اتباع الظن شو منك منك ما لهم علم؟ ما لهم به علم؟ بلي بلي بلي ما لهم به علم إلا اتباع الظن تماشى حجازي كان شو ما لهم به من علم الا اتباع اقر باتمين بخونيتها الا اتباع الظن. بس كما مشهوره مشهور حجازيين مشهوره كابو يستأقر منفيبو جملة جمله من تامبو تامبو مثبتبو واجب النصبوكو فشربو منه الا قليلا تامبو منفيبو او كثيرا ما شاءكين متصلين منقطع اقل متصل بو او كترجح البدل ترجح البدل وجائز شبشي بخينو بنصب اما اجر منقطع بو اوه مشهوري يستعلى عالمه اوهي كلاسرحي جازيكان واجب النصب بلام عند بني تميم جائزة كتشبكين كالنصب النص في المنقطع راجحة وغيره أولئك وأن أو درسته ما لم يتقدم فيهما المستثنى ما لم يتقدم فيهما بتسنية يعني ما لم يتقدم في المنقطع أو المتصل لميك باس ما لا منقطع منقطع متصل منفي منقطع ومتصل منفي أجر مستثنى بيش كود لجملك مستثنى بيش مستثنى منه كود خي عادت وايش هي فشريبو منه مستثنى منه بيش كودو تمامي كلام روشتو أجر, أجر مستثنى منه لجملك هبو بالام كوت دواء كوت دواء إذا تستثنى يعني كوت دواء مستثنى باغلين فالنصب فالنصب واجب يعني نحو قوله وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب وما لي إلا آل أحمد شيعة الشيعة مستثنى من هو أصل جملك شونا وما لي الشيعة يعني ما الشيعة لي ما الشيعة لي أو هاي يعني الشيعة لي لا مك الجرة مجرورة يعني خبرتي يا خبري, خبري شيعة شيعتون وما شيعة لي بيش كوتوا وما ما لي شيعة بلام شيعة كمستثنى من هو كوتة الدواي مستثنى كأحمد يعني تقدم المستثنى على المستثنى منه هل كاتيك أجر أو هات مستثنى كوتة بيش مستثنى منه اوكتاالوجي فالنصب يعني فالنصب واجب في المتصل والمنفصل لا حاشا عفوا ترجح. ترجح البدل في النصب فالنصب في النصب. فالنصب يعني واجب فيهما او فقد التمام او فقد التمام او اقوات من فقد الايجاب اقر جمله من فيبه طبعا اقر بيت تمام نبيت يعني هل جمله مستثنى منه نبو نق ببيت من فيبه ين ببيت دواك اوت بيت نعم اقر هر مستثنى منه لجمل نبو أو فقده يعني بالمرة هرنبو أو فقد تمام فعلى حسب العوامل نحو وما أمرنا إلا واحدة تمشاكم معك لا بلقى إلا أمرنا واحدة مبتدا وخبر أمرنا مبتدا واحدة خبر ويسمى مفرغا هشكات المستثنى منه لجملة نبو بيوتر المفرخ بوش مفرخ يان لتفرغه لتفرغ الكلام من منه ممكن نية يان لتفرغ العامل لما بعده سيكا وما أمرنا تفرغ هذا العامل أمرنا لما بعد إلا لأن يعمل فيما بعد إلاه يعني لابر تفرغي بو أو يجلد وهي إلا يعني لتفرغ الكلام من المستثنى منه. لابر أمدوانا ناون لا مفرغ نشر حكا يا من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه طبعا نك مطلق نوك باس ما نكد المستثنى في بعض أقسامه والحاصل أنه إذا كان الاستثناء بإلا أو شرطك وكانت مسبوقة بكلام من تام لبيش إلا وجملة أركان جملة رجت به يعني مسنده مسند إليه رجت بن جملته أبو به وكانت مسبوقة بكلام من تام من انجم موجبش به من فينا نبه وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثناء أو كتواجب مستثناء كالدواء اللاديد يعني استلاحيا بلاي مستثناء منصوب خوي هر مستثناء اقل هاتش وني اعرابت كده هار مستثناء اللاروي اللغوة اما لاروي استلاحي نحوي وكبابي كالأبوابي نحو علم مستثناء منصوب وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثناء سواء كان الاستثناء متصلا فقام القوم إلا زيدا زيدا لا بروي لجنس قوم متصل به وقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه لبروي مجموع كشربوا نهر لجنس اوانا بعض ايام متصل بها منقطعش أو منقطعا كقولك قام القوم إلا حمارا لبروي حمار لجنس قوم منيا منقطع منقطعة وي من فينيا هل واجب النصب متفق عليه قام القوم إلا حمار ومنه في أحد القولين ومنه في أحد القولين يعني لبر خلاف لسلاء قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. جدد أجمعين. سبحان الله. <تصفيق> فسجد الملائكة كلهم أجمعون. يترفيدي وساعي. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. تماشى إبليس تنسى ذاك. عائلة جنس ملائكة أقرب بلين لجنس ملائكة نين. وهو الصحيح وقولي صحيح صحيحه والنص لسرو لا ينبغي الذهاب الى غير هذا نا بشتيوا چونك قولي صحيحه وهنديك شتينا لجنس ملائكه وكل حال شكه حاتوه الله اختلف العلماء في ابليس لعنه الله لعنه الله بيت شلون الزيانه من جنس الملائكه دي ام من جنس اخر فذهب قوم إلى أنه من جنس الملائكة واستدلوا على ذلك بشيء الأول حديث, حديث وردت في هذا المعنى تدل عندهم على أنه من جنس الثاني استثناء من الملائكة في كثير من آيات الكتاب العزيز والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أمقصية وقوة نية وذهب قوم آخر إلى أن إبليس ليس من جنس الملائكة واستدل على ذلك بقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه يعني أما كافية ما ذهب نصب الله سبحانه وتعالى كان من الجن نصهاد نابع هايش قصية كثير هايش تأويل كثير شيء نص كثير هاتبيت وهذا خي كتر هاتبي لقرآن والسنة بتأويله كبيجري أم عاتب يعني تفسيره كبيجري أم عاتب فلو كانت المسألة بحالها ولكن الكلام السابق يا ولكن الكلام السابق غير موجب يعني أجر أو هابث أم شيطان هابث إلا مسبوقة بكلام ومجبت لكن ألا شيء بد أو الشرطية فقد بي. ولكن الكلام السابق غير موجب فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا أو كاتما شايكين اجر كلام متصل بو يعني منقطع بو. متصل بو جاز في المستثنى وجها أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى منه أجر كلام متصل يعني مستثنى منه لجنس مستثنى لجنسي مستثنى منه وب او كتا لو استث مستثنائي كلا الا كذا جائزه يكم بكره تتابع ان يجعل تابعا للمستثنى منه على انه بدل منه بدل بعض من كل ينبا ببدل بدلي ببدل اعراب بكره بدل بعض من الكل چونك كمثله لمستثناه منه ان بدل بعض من كل عند البصريين أو عطف نسق أو عطف نسق إيك جوريك إلا جوريك يعني عطف نسق تتيب عند الكوفيين والثاني أن ينصب على أصل الباب يا هربشي يعرابيكين بلين مستثنى منصوب مستثنى منصوب وهو عربي جيد اشترك كزماني عربي وعرب بكاري هناوه والاتباع أجود منه أما إعراب كان ب با... با... آ... تابع يتبدل به عند البصريين عط نسق به عند الكوفيين اتباع باش اما أما لك لك كلامك من يا بولن موجب نبو أو كاتم بولشوا أتوعي اتبعي ونعني بغير الإيجاب كاتي كلام موجب نبي تنها النفية فقط، وَكُونَوا بَسْكَرَةً بلان أجل نهي شبه يعني استفهام شبه، هل بيوتري غير موجب ونعني بغير الإيجابي النفية والنهي والاستفهام. مثال النفي تتسريك كما عليك مثال بوينثوا، قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل إلا قليل منه إلا قليل قرأ السبعة قراء السبعة غير ابن عامر بالرفع على الابدال من الواو في ما فعلوه يعني هميا واحد عندنا ابن عامر نبيت ما فعلوه إلا قليل قليل برفع وقرأ ابن عامر وحده إلا قليلا بالنصب على الاستثناء أو كان يثربات اتباع دينته ككتابع عيام بدل عيام عطف عطف نسب وببدي عطف نسر لبدا و استثن... عطف كالايا باقي الا عطف كذا وتسر ما قبل اخوي عطف النسب شويه عطف بواسطه بلم بسلكان علم شي علم او او احتمال قوه زائد البن بدل كذا احكامي اوله قريت وقرى ابن عامر وحده إلا قليلا بالنصب على الاستثناء ومثال النهي قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك قرأ أبو عمر وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد يعني ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. بوشوي خمديان توه أبو عمر وابن كثير وابن كثير قارئ نك مفسر بالرفع على الإبدال من أحد وقرأ الباقون بالنصب إلا امرأتك على الاستثناء بالنصب خمديان كمستثنى منصوب به. وفيه وجهان أحدهما أن يكون مستثنى أن يكون مستثنى من أحد وجاءت قراءة الأكثر قراءة الأكثر على الوجه المرجوح لأن مرجع القراءة الرواية مرجع القراءة الرواية قراءات بالرواية إثباتك لله الرأي والثاني أن يكون مستثنى من أهلك يعني ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك يعني مستثنى مستثناب لأهلك فعلى هذا يكون النصب واجبا نك لا لا أحد ومثال الاستفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون ثم قرأ الجميع بالرفع على الابدال من الضمير في يقنط ومن يقنط يعني كضمير كي تي بو من الضالون ايش أو أجرته بو أو ضميري كلا ناوي يقنطوها ولو قرأ إلا الضالين بالنصب على الاستثناء لجازة بكوا قواعد اللغة أتوانيش وأشبي خلالي توا بلان ولكن القراءة سنة متبعة كأننا خلالنا في تواهيش قارئة ناوي خلالنا في تواهي لبرنا في نخلالنا في تواهي بلان موكو قواعد اللغة درستة بلان قراءات دليلي غالك بشون كسي كوتبي لوا كسي خوين بيتيو أما ببي قواعد درستة أما أقل شي فإن كان متصلا كلام أقل متصل بيت وإن كان الاستثناء منقطعا أقل استثناء منقطع بيت واته مستثناء لا جنس مستثنى من هنا بيت فأهل الحجاز يوجبون النسبة يوجبون النسبة فيقولون ما فيها أحد إلا حمارا بئام مثال زقانين هو يبزانت ك حمار لجنس أحدنيا وبلغتهم جاء التنزيل قرآن بلغى وأنها تولم مسألة قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن منك الزائرية وبن تميم يجيزون النصب والإبدال يجيزون والابدال والإبدال بجاء الزانوة ويقرؤون إلا اتباع الظن بالرفع على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع موضع علم أقل منك نبوايا شوني علم مرفوع بو مرفوع بو بو اتباع اتباعو اخوانا ما لهم به من علم الا اتباع الظن يعني بي كان بدل بو مجرورة شونك علم راس ايسا مجرورة بمني زائدة لكن شونك علم اصلا خشيه مرفوعه مرفوع بو يا بدلي علمك مرفوع وبن تميم يجيزون النصب والإبدال ويقرؤون إلا اتباع الظن بالرفع على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع ولا يجوز أن يقرأ بالخفض يعني يقرأ إلا الظني على الإبدال منه باعتبار اللفظ بفي با اعتبار اللفظ كان لبروا علم يستهل جملك مجرورة لأن الخافض له من لبروا حرف جرق منها من الزائديش. من الزائدش هل لفظة جركات اجنال حقيقتها جري نكدوه واتباع الظن معرفه موجبه واتباع الظن دا بروي اتباع الظن وتشيشه وموجبه غير منفيه ومن الزائده لا تعمل إلا في النكرات إلا في النكرات من زائدة عدتي وياه، يعني ام أم قاعدات بو بس بوإي بي بيت بلا، أم من زائدة لنشري شكا لنشرين من فيا يعني مستفع... مستفهم عن هاي شك بوإثباتي بقولك أم من مني كزائدة. لا اتباع الظن. لم عرفيك موجب أصله لمين زائد أو لا تعمل إلا في النكرات المنفية أو المستفهم عنها وقد اجتمعها في قول تعالى لم ذلك أي سائهنت هم استفهام هم نفي كبتوا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ما ما, في... ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا ما ترى أصلي أو هاي هو كلام عربي ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا بلان بو أوي... يعني هيش هيش تفاوت يقنية يعني قوتي يزيادة في بدا من هيك زائدة الكلام زائدة إيش في قواعدي عربي نقل كلامي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أو زيادة تفاوت بيت لخلق الرحمن نية فارجع البصر هل ترى من فطور يعني هل ترى فطورا أصنوع من يكنته ليه ذا فطور تفكريه تفاوت نكريه لشون هي كان من فيها لشون يكمل مستفهمة عنها يا أبو إثبات بودكت ما لهم به من علم علم نكراية وتشي شتو ما شتو وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه أما لهرهم وأنا أجرت من كلامك تنبت و مستثنىش مستثنى منه روشتو بيت برام أقر مستثنى منه دواء كوت وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا أي سواء كان الاستثناء منقطعا نحو ما فيها إلا حمارا أحد يعني جاء لنا ما فيها أحد إلا حمارا بس يستاء أحد اگر كوت دواي مستثنى يا مستثنى منه كوت الدواء مستثنى أو كانت وجب نصبه مطلقا يعني شيء مطلقا يعني منقطعا أو متصلا سواء كان الاستثناء منقطعا نحو ما فيها إلا حمارا أحد أو متصلا نحو ما قام إلا زيدا القوم يعني إلا زيدا القوم تواه شعبينين أو وما لي الا آل احمد شيعة يعني اصلا شنو وما لي شيعة الا آل احمد ما قام الا زيدا القوم بلام هج كاتي او حد كت مستثنى منه تخصه دو اي مستثنى او كات واجب النصب مطلقا متصلا كان او منقطعا قال الكوميت ابن زيد الأسدي وما لي إلا آل أحمد الشيعة يعني أما ش... لمدح أهل بيته أو وما لي إلا آل أحمد الشيعة آل بيته وما لي إلا مذهب الحق مذهب هذا البيت من كلام الكو بن ابن الزيد الأسدى من قصيدة هاشمية يمدح فيها آل الرسول صلى الله عليه وسلم شيع يعني أشيع وأنصار مذهبي الحقش بويك بسريبنا الطريق الذي يعتقد أنه طريق الحق لم أضحي أوانا أوش تيوتوه تماشاك الشيعة كمستثنى منه وكوتو تدعي أحمد وما لي إلا مذهب الحق مذهب اصلا وما لي مذهب إلا مذهب الحق بوش شوية وإنما امتنع الاتباع الإتباع في ذلك بوشي بإتباع بدل بدليان بعطف النسق لم أن يدرزنيا لأن التابع لا يتقدم على المتبوع يعني أقبلين بدله خشيعة ناكين بدليجي. على احمد أحمد مذهبوا ناكين تابعوا بدليان عطف نسقي مذهبة تنكي إستا أمدوا كوتوا وإنما امتنع الإجباع في ذلك لأن التابع لا يتقدم على المتبوع وإن كان الكلام السابق أمهم أمانا أجر مفرغنا به يعني أجر مستثنى منه لكلام به ين لشون يخيئ به ين كوتبت الدعاء مستثنى بلام أجر هر لكلام نبو مطلقا وإن كان الكلام السابق على الا غير تام من ونعني به أن لا يكون المستثنى منه مذكورا فإن الاسم المذكور الواقع بعد بعد إلا أو اسميك أكيوت الدواي إلا يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا يعني اجر مستثنى منه نبو أو اسميك أكتوت الدواي إلا أبي وح سامي وبكين إلا هرنية يعني اداه أداتي إلا شيء لذة عليه أدات استثناء ملغات لنظري خوتا وعد ابن الانيه اجر الا بيت شلون اعرابك اهو اعرابك فتقول ما قام الا زيد ما دام لپیش الا و لپیش الا و مستثنى منه ني ولا دوي مستثنى منه رني يعني اخوي اصل جملتك شو ما قام احد الا زيدا بلا مكنية نلا بيشيها ونلا بعشيها أو كاتوا دابني إلا كهرني قام الزيدون أبت فعل فعل بفي جملة كن إعرابك فتقول ما قام إلا زيد بالرفع كما تقول ما قام الزيد نك وأج كنبت وما رأيت إلا زيدا رأيت زيدا إعرابك ما كان فيه بشر عامل جنية ما نفيه رأيت زيدا رأيت فعل فعل أداة استثناء إلا ملغات كما تقول ما رأيت زيدا وما مررت إلا بزيد ماذا اسمك يدعي إلا حرفك جر لسلع عاملة حرفي عملك وما مررت بزيد إعرابك إلا أداة استثناء ملغات وما مررت إلا بزيد بالجر كما تقول ما مررت بزيد مفرغ ويسمى ذلك استثناء مفرغا لأن ما قبل الا ويكلبش الا ورشتوا قد تفرغ لطلب ما بعدها يعني من حيث العمل يعني تفرغ كذوب عمل كدن ندوي خوي ولم يشتغل عنه بالعمل فيما يقتضيه يعني مشغول نب وباشي وشتيك ك حق تياب كات مشغول نبوة بلكو خالص متفرقي كده ب بو ب بوما بعدي إلاك عملتي والاستثناء في ذلك كله من اسم عام من محذوف يعني استثناء كل شيء أكلت استثناء كله اسم شيء عام ما كحذف كلامه يعني تقدير أم استثناء مفرغة اسمك عام هي ك أو كده دوا إلا ديت مستثنية اللوا فتقدير ما قام الا زيد شيء ما قام الا زيد ما قام احد ما قام احد الا زيد اصل جملة كأوها يا. وكذا الباقي هو مثال كانت تلك ما ريت زيدان وما مررت الا بزيد اما اگر بشيء بلا استثناء ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين بعرابي الاسم الذي بعد الله و بخلا وعدا وحاشا نواصب وخوافض وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصب بشتى تلش استثناء كريت بغير وسوى الله يستثنى معربين بعراب الاسم الذي بعد الا وبخلاء يعني ببخلاءش استثنائية وعده بعدش استثنائية وحاشاش كي لحالك اجر ناصب أما أنا نصب كان ينخافض خافض جبن ولكن يجب ان يكون وبما في الاسم والفعل والحرف والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل شيء والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل أفعالنين. الأدوات التي يستثنى بها غير إلا ثلاثة أقسام ما يخفض دائما يعني هي وينهي لو أدواتنا هميشه جار يعني أريد أخوي مجزورك هشيانا وما ينصب دائما هشيانا أريد أخوي نصبك دائما هشيانا وما يخفض تارة وينصب أخرى ان تارة أخرى يعني هند يجار جركات وهند يجار نصبك فأما الذي يخفض دائما أويك هميشد جركات جرأكات فغيروا والسوا فغيروا والسيوا غيروا السوا أمدوانا هميشا مضافا بولاي دواي خويان دواي مجرور لبر ابنا مضاف إليه بوين تقول قام القوم غير زيد يعني مستثناء حقيقي كلا اللغية هيا قوي زيدين هي كمستثناء لقوم مستثناء قام القوم غير زيد يعني استثناء اللغوي والزيد أبي دائما مجرور بغير مضاف مضاف إليه، بس أحكامي استثناء أحكامي استثناء لنحو بعش بعش إلا أو اسمي كلا دوا إلا هاد. شو حكمك من ده في أو تفاصيل أنا هموي أديتة هموي أديتة غير وسواه أم عذارتنا؟ قام القوم غير الزيدين. بوش أديتة غير وسواه لبره غير وسواه شيء اسمه. نايدته عدا نايدته حاشا نايدته لا يكونو نايدته ليس بس انها غير سوا سوا سوا سوا عشان ليه هنا سوا سوا بظن سواء امانه تشال اسم من بلاقوا له حقيقتش ابن شي ابن دو غير بلايك سوا شي بس سوا بخوينته بس سوا بخوينته با الف شي بس سوا بهمزه بخوينته هر اصلا يگمه ديك سواه وگ واحد يعني هناه تو اكتفي كدو فغيره سوا تقول قام القوم غير زيد وقام القوم سوا زيد بخفض زيد فيهما ان جديد الاحكام النحويه ك الله وتعرب غير نفسها خوي غير نفسها بما يستحقه الاسم الواقع بعد او أحكام اسم ما بعد بادى الى بادى الى بادى الى بادى الى بادى الى تام الى بادى تام بادى الى بادى الى متصلبو الى بادى الى بادى الى بادى الى بادى تام من في أو إحكامنا ببيه ببيه الجوازية أديت, أديت غير. فتقول قام القوم غير زيد. تماشى قام القوم. مادم كلامك كلامك كتير تام موجب كابو غيرة بيخوين توه. أبي الغيرة مستثنى منصوب. يعني غيرة كتير مستثنى منصوب واجب النصب وهو مضاف. زيد المضاف قام القوم غير زيد إلا لبيب ما ذات استثناء حرف استثناء بس غير خوي مستثناء مستثنى منصوب واجب النصب شا قام القوم غير زيد بنصب غير كما تقوم كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيدا وتقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد يعني هذا الشيء درسته بله بروي كلامي كتعميم منفيه اقربه مستثنى منصوب ببن واقربه تشيش باتباع بدل بيت ينعط في نسق وغير زيد من النصب والرفع كما تقول ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد وتقول ما قام القوم أجر أو متصل بأجر منقطعبي وتقول ما قام القوم غير حمار بالنصب عند الحجازيين وبالنصب أو الرفع عند التميميين وعلى ذلك فقسم أمثلة كاندر أما غيره وهكذا حكم السوا سواجوا تنهاخ سيبويهن بخلاف للسباوي فإنه زعم أنها واجبة النصب على الظرفية دائما دائما واجبة النصب على الظرفية دائما يعني أما فخلاف السبويه على الظرفة ظرف زمان بيا غير السبويه بتشي ب بس استثناء حسابي أكن. الثاني اما اجل شيء يخفض دائما الثاني ما ينصب فقط اوك فقط نصبك وهو أربعة ليس ولا يكون وما خلا وما عدا ليس لا يكون ما خلا ما عدا تقول قاموا ليس زيدا يعني ليس هو زيدا ليس هو زي يعني ليس أخواتي كانية اسمه خبري كذلك يعني زيدا كمنصوبة خبري شيء خبري ليس ولا يكون زيدا ولا يكون هو زيدا زيدا خبري شيء خبري كانية وما خلا زيدا ما خلا وما عدا يعني ما خلا هو ما خلا هو ضمير ضميرا ضميريكي مستتير وجوبنا لكاتيكا باسي ضمائر مان مستتر مستتير مستتير وبارز واتمن كفعل وافق نغطبت التشكر واتمان باسي مستتير وجوبا چوار بلام بلاهم هند شيء دبس تايد دباس يك كد يكيق لوانا ما خلا وما عدا ضميريكاني مستتير وجوبنا ما خلا هو زيدا يعني افهاريكي ويمستثر وجوبنا وما خلا زيدا وما عدا زيدا ما دم ما كهيا ما دم ما كهيا أو كاتا أم خلايا فعل فاعل كي مستثر وجوبنا زيدا مفعول به ما عدا زيدا وفي الحديث ما أنهر الدمى وذكر اسم الله عليه فاكلوا ما أنهر الدم، يعني هرشتك هر أداتك لا آسن من حديد يعني أو فضة أو حصى أو قصب يعني بردك قامشيك بونمونا مونا آسنيك هر أداتك بتوانيت ملي حيوانك ببرجك ما أنهر يعني ما أسالة ما أسالة الدم يعني أوها سبرينك خيرا برجد وذكر اسم الله عليه بسم الله شلسر كلا فكلوا ليس السن والظفره ليس السن والظفره أما يعني بداني حيوان يعني پیش عظم بحر هر عظم اكترس اگر دان اکن بی اگر شاخ اکن بید سن اگر... بید اوه سن بید يعني اوه که نینوک اکنی بید بانمونا نینوک نینوکی انسان اکن هنده جار نینوک دریج اکن يعني به هر نینوکی که تر بید لنینوک اکن اوه تمام حدیث اکهات اوه نابه ببيشة بإسقان يعني بنينوك شي سلببري حيوان سلببري يعني هاش تيك سلببري حديثك خرجه البخاري وأبو داود وغيري أوانش روايات روايتين كدوى تمام حديثك ليس السن والظفر وحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشتي يعني لا يعني هينبو حبشه بنينوك نوق 16 من من هي يعني لا شرع من هي نهي كراو ومشابهي عاجم بكريت وتعليلها كان علماء فقها المهم نصاتها ليس السنه والظفره ما أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه فقلوا ليس السنه ليس السن شاهدك ليرى، وقال لبيد عفو وقال لبيد ابن ربيعة العامري ألا كل شيء ما خل الله وزم تشكيله غلطة كل ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل الا كل شيء الا تنبيه لا استفتاح استفتاح وتنبيه كل شيء باطل كل شيء باطل مبتدى خبر ما خلا الله ما خلا هو الله وكل شيء مستتر وجوبنا شهيد بما بم خلىه نواته وكل نعيم زائل همو نعمتك يجمعوا هيك لم دنيا لا محاله يعني لا حوله لا حوله يعني هيج دصالات اقنيه لا محاله موجوده يعني مثلا شهيده كما خلى الله وانتصابه بعد ليس ولا يفون على انه خبرهما واسمهما مستتر فيهما اي وجوبا يعني ليس هو لا يكون هو وانتصابه بعد ما خلا وما عدا على أنه مفعوله ما خلى الله والفاعل مستثر فيه ما أما بشيد ما ينصب فقط الثالث ما يخفض تارة وينصب أخرى هندي جار أبنى حرف خفض هندي جار ابن فعل وينصب أخرى وهو الثلاثة خلا وعدى وحاشا خلا وعدى وحاشا وذلك لانها تكون حروف جر وافعالا ماضيه فان قدرتها خذ بخذ اما اگر مائلا قبل نبي مائلا فعلا ابي فعله طالما ناب توانيب فعل اشتقاقي توانيب حرف اشتقاقي خفضت بها المستثنى فان قدرتها فإن قدرتها حروفا خفضت بها المستثنى يعني أو كات علي عدا زيد عدا زيد كت حرف جر زيد اسم مجزورة خفضت بها المستثنى وإن قدرتها أفعالا نصبته بها على المفعولية وقدرت الفاعل مضمرا فيها يعني عدا زيدا أقول ما كان أبي عدا زيدا حاشا زيدا خلا زيدا او كاتا زيدا مفعول به فعلك ضميرك مستثر وجوبنا يعني بهو سيخوتي شأتواني تتقديري كي باشا تايرا موفاق بارك الله فيكم وصلى الله على محمد